أفترى على الله كذبا أنبيد منه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا ولقد أنسينا داود منا فلئي دباله وبي معه الطير ألا له الحديد أن يعمل فانغته وقد جد سهده واعمل ضالحا مني بما تعملون بقية ولتلينا نريحه ودهه ورباهه ودهه وأسلنا وأسلنا له يعملون له ما يشاء مما حارض وما فيل وما فيل وثسان كالجواب وقودور الرعاتيات يعملوا آل داود شكا وقليل من عباد الشكور فلما قضين the